لا غدا الغرقنا الاخرين <تصفيق> الله الله من شيعه الى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون فإذ كان آلهة O so, uh, eh, eh, eh. فما ظننت يا ربي العالمين فنظرنا الضرا الت في النجوم فَنَظَرَ نَظَرَ التَّامِ فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ وَمَا مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ لِإِيلَهِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ صَرَفَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا bo mè pe cho tout النافق ولقكم وما تعملون لا اله الا الله قال بنو له بنيا ن في جهنم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي İqrar <coughs> فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبقه إِنِّي أَرَأُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله, الله الله اكبر على النبي تعاليك قال يا ابى تفعل ما تمر ستجي وَتََّهُ للجَبيِي وَن لديينهُ أي إ رامون قَد صَدقتَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِي الْمُؤْسِلِينَ <تصفيق> افديناه بذبحه عظيم سبحان الله يا عم ورثنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم سلام على ابراهيم كذلك كان اجل المحسنين انه من عبادنا الم وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ صدق الله الله الله